تحت باب الشروط في الرهن والشروط في الرهن منها ما هو معتبر صحيح ومنها ما هو فاسد يفسد الرهن ومنها ما هو فاسد بنفسه والرهن صحيح وتعرف هذه بالاستقرار ان شاء الله نعم فان شرط ما ينافي مقتدر الرهن نحو ان يشتريط ان لا يسلمه او لا يباع عند الحلول او لا يستوفى الدين من ثمنه نعم أو شرط أن يبيعه بما شاء أو لا يبيعه إلا بما يرضيه فسد الشرط لأن المقصود مع الوفاء به مفقود هذه من الشروط الفاسدة بنفسها ولا تفسد الرهن نحو ان شرط أن لا يسلمه يقول الراهن مثلا أعطيك رهنا بدينك هذه الدار لكن لا أسلمك إياها ولا اسلمها العدل ما يصح ان يكون الرهن بيد الراهن مشروطا بل لا بد ان يسلم لان الله جل وعلا يقول فان لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه او لا يباع عند الحلول قال انا اعطيك رهنا بدينك علي هذه الدار لكن اشترط ان لا تباع باي حال من الاحوال لانني في حاجه اليها ولا استغني عنها فهي سكني انا واولادي اجعلها رهنا بدينك لكن شرط لا تباع إذن ما فائدة الرهن فائدة الرهن أن يباع ليستوفى الدين من قيمته لا يباع عند الحلول أو لا يستوفى الدين من ثمنه قال أرهنك هذه الدار لكن إذا بيعت ما نسدد الدين من قيمتها إذا بيعت أنا محتاج إلى ثمنها إذا بيعت أخذ الثمن نقول إذن ما فائدة الرهن فائدة الرهن أنه إذا بيع سدد الدين من قيمته أو لا يستوفى الدين من ثمنه أو شرط أن يبيعه بما شاء قال أنا أرهنك أعطيك رهن هذه الدار مثلا لكن هذه الدار غالية علي أنفقت فيها مالي وعمري ما تمت لي إلا بعد جهد جهيد لكن إذا بيعت إذا عرضناها للبيع ما أبيعها إلا بما شئت أنا أحدد قيمتها إن أتت بهذه القيمة ولا ما تباع طيب إذا كانت قيمتها مثلا مئة ألف وأنت قلت بثلاثمائة ألف أحد يشتريها لا يقول ما تباع إلا بما شئت نقول لا هذا غير صحيح او ان لا يبيعها يبيعه الا بما يرضيه قال ما ابيع هذا الرهن الا بشيء يرضيني بصرف النظر عن قيمتها في السوق انا ما ابيعها الا بشيء يرضيني نقول كذلك هذا الشرط غير صحيح نعم وإنش... نعم وإنش... نعم وإنش... لان المقصود من الوفاء به مقصود مفقود يعني هذا الشرط ينافي مقتضى الرهن فائده الرهن انه يباع بما يساوي فائده الرهن انه عند الحلول يباع فائده الرهن انه يسدد الدين من قيمته فاذا شرط أن لا يسدد الدين او لا يباع او لا يباع الا بما شاء او بما يرضيه ما وجد الغرض من الرهن فالشرط هذا فاسد نعم. وان شرط انه متى حل الحق ولم توفني فالرهن لي بالدين او بثمن سماه فسد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلق الرهن رواه الاثرم ومعناه استحقاق المرتهن له نعم. وإن شرط أنه متى حل الحق ولم توفني فالرهن لي بالدين هذه شروط المرتهن يقول المرتهن الشرط عليك انه اذا حل الدين الدين يحل في واحد رمضان مثلا ما سدت في واحد رمضان يكون الرهن لي او يكون الرهن لي بكذا يحددون القيمة الآن يقول أنت عندك لي مئة ألف وأنا آخذ هذه الأرض منك رهنا والدين يحل بواحد رمضان فإن حل الدين ولم تسدد فالأرض لي هذا غير صحيح او قال فالارض لي بمائه وعشرين الف لك العشرون والمائه حقي ديني هذا غير صحيح الاول فالارض لي هذا غير صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه من هو صاحب الرهن هو الراهن فالرهن له زيادته له ونقصه عليه فلا ينتقل للمرتهن كذلك ما يجوز تحديد القيمة الآن وحلول الدين في رمضان لأنه لا يدرى هذه الأرض في رمضان تساوي مئة ألف أو ثمانين ألف أو مئة وخمسين ألف ما يدرى ولا يجوز تحديد قيمتها الآن يقول إن سدت وإلا فالأرض لي بمئة وعشرين نقول ما يصح إن سدت وإلا تباع الأرض بسعر يومها وإن الدين من ثمنها فالرهن لي بالدين أو بثمن سماه فسد ما هو الشرط لما روى لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلق الرهن يعني من صاحبه يعني هو الرهن للذي رهنه زيادته له ونقصه عليه ومعناه استحقاق المرتهن له يعني معنى هذا الشر ليس معنى الحديث معناه استحقاق المرتهن له لعجز الراهن عن فكاكه نعم لعجز الراهن عن فكاكه ولأنه علق ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح ما يصح أن يقول تسدد إما سددت فالرهن لي فالرهن لي بكذا لان هذا شرط مستقبل وبعدين ما يدرى عن قيمة هذه الارض في ذلك الوقت نعم. كما لو علقه على قدوم زيد مثل ما لو علقه على قدوم زيد قال مثلا ان سددت قبل ان يقدم زيد فبهوى نعمة وان قدم زيد قبل ان تسدد فالارض لي او فالارض لي بكذا هذا لا يصح نعم وان قال ارهنك على ان تزيدني في الاجل لم يصح لان الدين الحال لا يتاجل وان قال ارهنك على ان تزيدني في الاجل لم يصح الرجل له دين على صاحبه قدره مئة الف قال سدد يا اخي ما حل الدين قال ما حل الدين الى الان متى يحل الدين قال يحل الدين في واحد جمادى ال الثانية قال طيب وش رأيك اعطيك رهن على ان نؤجل حلول الدين الى شعبان الدين يحل في جمادة الثانيه بدون رهن ولكني اعطيك شيئا يضمن لك حقك ويحفظه لك لكن اريد ان تزيدني في المدة زدني ثلاثة اشهر زدني كذا في الاجل هل يصح لا ما يصح لان هذا الرهن مقابل تأخير الدين والدين إذا حل لا يصح تأخيره إلا بمسامحة من المرتهن إذا أجل وانتظر فسحسا وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن لأنه في مقابلته وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن هنا يفسد ما في رهن ما يفسد الشرب يفسد الرهن لأنه يقول ويعطيك رهن على أن تزيد في المدة نقول زيادة المدة غير صحيحة إذن الرهن غير صحيح. نعم. وإن شرط أن ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم يجز لم يجز لم يجز و... وإن شرط أن ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم يجز قال يا اخي سلفني اقرضني مئة الف قال لا بأس لا مانع لدي لكن اريد قرض اريد رهن اخشى بعد فترة ما يكون عندك شيء تسددني أعطني رهن من أجل أن نبيعه وأستلم حقي من قيمته قال لا بأس أعطيك هذه الأرض رهنا بالدين بالقرض الذي لك علي قال طيب أنا ماذا استفيد من الأرض للشمس والهواء ما فيها فائدة أنا اشترط عليك اني ازرع الارض واستثمر منها حتى توفيني قرضي قال لا باس انا اعطيك الارض ازرعها حتى اسددك او قال اعطيك هذه الغنم رهنا احلبها حتى اسددك او قال اعطيك هذه النخل رهنا بالقرض اخرفها واخذ ثمرتها حتى اسدد القرض تراضي على هذا هل يصح لا هذا لا يصح لو تراضيا عليه حرام عليهما لان هذا قرض جر نفعا وتقدم أن قلنا ان بعض العقود لا تصح لحق المتعاقدين فاذا تراضيا صح العقد وبعض العقود لا تصح لحق الله تبارك وتعالى يعني عقل محرم ما يجوز لو تراضي عليه ما صح ومثلنا بامثله مثل باع تبايع بيعه ربويه برضاهما هل يصح لا محرم هذا ولا يجوز تبايع ما قيمته مئة بثمانين قال أنت أخي وصاحبي وعزيز علي هذه الأرض سمت مني مئة ألف فأنا أبيعها عليك بثمانين أو بسبعين من نجل أن تعمرها لتسكن بجواري تراضيا على ما قيمته مئة الف بسبعين هل يصح؟ يصح. لا لأن القيمة والبيع هذا لحق المتعاقدين لكن قال له يا أخي أعطني مئة الف الآن أنا في حاجة إلى عمارة أعمر أعطني مئة الف وبعد ستة أشهر إن شاء الله أسلمك مئة وخمسة آلاف أو مئة وعشرة آلاف أو أقل أو أكثر هل يصح؟ لا هذا حرام لأنه ربا حتى لو تراضيا عليه حتى لو تراضيا فلذا إذا كان الرهن مقابل قرض فلا يصح انتفاع المرتهن بالرهن لانه يكون هذا العقد قرض جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا ولذا قال وان شرط ان ينتفع المرتهن بالرهن في ديني قرض في ديني قرض اقرضه قرض واعطاه شيئا تذ به لم يجوز نعم وان كان بدين مستقر في مقابله تاخيره عن اجله لم يجوز لانه بيع للاجل اخرى صوره اخرى وان كان بدين مستقر في مقابلة تأخيره عن أجله لم يجز لأنه بيع للأجل قال له عندي لك مئة ألف دين مستقر في ذمتي ما هو قرب قيمة بضاعة تحلوا هذه المئة الألف في خمسة عشر جمادة الأولى يعني بعد أربعة أيام وأنا يا أخي الآن ما عندي مئة ألف ولو ألزمتني اضطرت إلى أن أستدين دين آخر لكن يا أخي أنا أرهنك هذه الدار بدينك انتفع بالدار رسكن فيها او اجرها او تصرف فيها الى شهر رمضان اجل الدين من خمسة عشر جماد الاولى الى واحد رمضان وانتفع بهذه الدار او هذه النخل اخرفها رهن بيدك اخرفها وتبقى عندك بيدك الى رمضان اسددك او هذا الزرع مثلا احصد منه وانتفع واالف بهائمك حتى اسددك الدين يعني اعطاه رهنا فيه نفع مقابل تأجيل الدين من خمسة عشر جماعة الأولى إلى واحد رمضان هل يصح؟ لا لأن هذا بيع للأجل وبيع الاجل لا يجوز نعم وإن كان في بيع فعن أحمد جوازه إذا جعل المنفعة معلومة كخدمة شهر ونحوه فيكون بيعا وإجارة وإذا كان مقابل البيع لا علاقه له بالاجل ولا علاقه له بالقرض وانما مقابل دين قال له مثلا اشترى منه بضاعه وطلب الثمن قال ما عندي ثمن الثمن نؤجله الى رمضان قال لا بأس لكن اريد رهن قال نعم اعطيك رهنا هذه السياره تركبها او هذا الغلام يخدمك رهنا بالدين المستقر ولا علاقة له بالأجل وليس مقابل قرض فيقول الإمام أحمد رحمه الله إن هذا يجوز لأن هذا عبارة عن رهن مقابل بيع وفيه شيء من الاجاره كأنه قال ابيع لك هذه البضاعه بكذا ابيع لك هذه البضاعه بكذا مثلا واستاجر منك هذا الغلام يخدمني كذا بهذه القيمه فهذا لا باس لانه بيع واجاره نعم وإن لم تكن معلومة بطل الشرط للجهالة وإن لم تكن معلومة بأن قال تكون عندك السيارة حتى اسدد ولا يدرى متى يسدد بعد شهر أو بعد سنة هذا مجهول ولا يصح أن يكون إجارة فلا يصح أن يكون مشروطا في الرهن وبطل البيع لجهالة ثمنه وبطل البيع لجهالة ثمنه لأنه ما يدرى ما هو حق الايجار وحق الثمن فيتداخل فيبطل الاثنين. نعم. وما عدا هذا فهو إباحة لا يلزم الوفاء به وما عدا هذا فهو إباحة لا يلزم الوفاء به ولا يؤثر على العقد مثلا أرهنه سيارة واتفق على أن تبقى عنده في الجراج. قال له يا أخي أنا أحتاج السيارة هذه في يوم الجمعة توصلني إلى الجامع فقط هل تسمح أن أركبها يوم الجمعة؟ إلى الجامع قال نعم لا بأس بدون شرط ف اطلع الراء على أن الرجل يأتي بها يوم الجمعة وقره على ذلك في احدى الجمع اطلع على أنه يسلمها شخص لا يحسن القيادة فقال يا أخي أنا سمحت لك على أن تركب الرهن وصلك إلى الجامع بشرط أن يكون القائد عارف بأصول القيادة لكن تعطيها ولدك الجاهل أو سائق جاهل ما يحسن القيادة يأسرها يكسرها يتعبها يؤثر عليها يصطم بها لا انا عدلت لا تركبها ولا يوم الجمعة هذا معنى قوله وعد لا يلزم الوفاء به يعني يصح الاذن فيه ولا يلزم فان استمر في الاذن فحسن وان منعه فلا يلزم الوفاء به نعم وان قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا اوقته فالرهن فاسد لانه ينافي مقتضاه وان قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا اوقته ما صح لانه يلزم من الرهن الاستدامة مثله في السيارة مثلا قال ارهنك هذه السيارة تكون عندك اسبوع واسبوع تكون عندي انا اخذها استفيد منها ثم اعيدها لك الاسبوع الثاني الثالث مثلا ثم تكون عندي الاسبوع الرابع وهكذا هذا لا لا يصح لانه من شرط الرهن استدامته استدامه الرهن ما يكون رهن يوم ويوم ليس برهن او اسبوع رهن واسبوع ليس برهن لا نعم وكل شرط يسقط به هنا فالرهن فاسد يعني نفس الرهن يفسد ما يفسد الشرط وإنما يفسد يكون كأن البيع بلا رهن نعم وكل شرط يفسد به دين الرهن يفسده وكل رهن وكل شرط يسقط به دين الرهن يفسده يعني يفسد الرهن كل شرط يسقط به دين الرهن يقول مثلا هذا الرهن عندك لكن اذا حركت السيارة من مكانها فالدين ساقط هذه السيارة رهن عندك تبقى في القراش محفوظة لكن لو حركتها يوما من الأيام فما يكون عندي لك ولا ريال واتفق على هذا هل يصح؟ لا لأن في هذا جهاله ويسقط حق ثابت بالذمة ولا يسقط الدين إلا بسداده أو بإبراء, بإبراء من صاحبه نعم. وما لا يؤثر في ضرر أحدهما كاشتراط جعل الأمة في يد أجنبي عزب, عزب أجنبي عزب لا يفسده وما لا يؤثر في ضرر أحدهما شرط لا يضر الراهن ولا يقطع علاقته بالرهن او شرط لا يضر المرتهن ولا يسقط دينه فهو لا يفسد الرهن وانما اذا كان غير صحيح فيفسد هو والرهن بحاله مثل اشتراط جاء للامه في يد اجنبي عزب يقول مثلا بعني هذه البضاعه قال بعتك اياها لكن اريد رهن قال نعم اعطيك رهن هذه الجاريه عندي بنت ويعطيك اياها رهنا لكن لا تكون عندك ولا تكون عندي وانما تكون عند زيت الشرط ان تكون عند زيت